والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذراً, عذراً, عذرا او نذرا فالملقيات ذكرا عذرا انما توعدون فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم لي الفصل وما أدراك كما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجر وَإِلُعِي يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِيمٍ فَجَعَلْنَا فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ولم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات وَجَعَلْنَا فِيهَا رواسي وجعلنا فيها رواسي شامخات وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَأَيْنَ يَوْمَئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ أَمْ كُنْتُمْ إِلَىٰ مَنَاكُمْ تكذبون انطلقوا انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشراً كالقصر كأنه كأنه جمالات صفر وإنو يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وإلواء يومئذ للمكذبين جمعناكم والأولين فإن, فإن كان لكم كيد فكيدون يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه وفواكه مما يشتهون قلوا واشربوا مطمئن انك كذلك نجز المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين